فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله مخلصين وتعالى um and <laughs> pa في بطنه إلى يوم يبعثون البنات ولهم البلون أما أطفى البنات